أ خ يعني وحبيبي ي أ ك ي د كل واحد فينا بيحلم كل يوم هندفع عنه كوكب بكره ة إن شاء ا ل ل وإلى ممكن يكون ان الله أصر في كل د عندك ك كل اللي فاتت بنتكلم عن كوكب الأمل خلي عندك أمل إن يكون لك في كل كوكب أمل الأمل أمل أن أصر الحلقة اللي خلي فاتت في عن إن شاء الله وإنك تكون قريب و من النبي دائما ب ذ ك ر ك ب الحديث ذ ا ن ح ي ن م ا قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ع ن ا اخبركم ب أ ح ب ك م الي و اقربكم مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة كنا ل بلا يا رسول الله قال ا ح ا س ل ك م اقلاقا اكيد ان احنا بحسجين بالنبي نتأثر ونسير ص ي النبي ر على أخلاق النبي وفوق ده كله كمان وفوق إحنا نثبت ونثبت ده ن ونطلع الفضاء بسرعة على ة ع كوكب ك ل ن اخلاق محتاجينه لحظة في كل حين لحد آخر لحظة في في كل كل ر ح ح ظ ة في ي ت ت ن الذين أمانوا ا يا أيها ا النبي حقا تقاطي ولا م إلا مسلمون ل وأنتوا ا ك ك ا ل ل قدامنا النهاردة الثبات هو كوكب ر ب ن ا ن اكثر م السبات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ا القلوب مقلب قلبي على دينك صاحب اثبت ق ل ب ه ص ا ح ب أ ك ث ر قلب ب ي س أ ل ربنا سبحانه وتعالى إ ن ربنا يثبت قلبه على دينه سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي تعالى نشوف الكوكب ده. وتعالى نشوف أصحاب الأصول أول وحبيبي نشوف الكوكب وتعالى نشوف الكوكب دوت الكوكب اللي في الكوكب ده. الحقيقة الحاجة العجيمة الحاجة تعالى سكان جدا لإناف كان إن ده ده قصر قصر لكى تتخلى عشان تعرف ايه قدر ا ل م ر أ ة في ظل دين الله ا ل م ر أ ة نصف المجتمع وترد ث ا لنا ا النصف الاخر ربنا يحفظكم جميعا واياكم و على الخير وعلى الطاعه ة كان أول مزين الكوكب اول مزين قصر د قصر قاسية ملوقة فرعون حضرتك فرعون فرعوني فرعون ربكم فرعون ربكم غيري يا الله ساكس الذي قال انا ربكم الاعلى كان الذي قال انا ربكم الاعلى الذي قال ما من من ملوقة ملوقة علمت لكم من اله、غيري. ورغم ذلك زكته ت ط ل ع م ؤ م ن ة وتبقى مثلا لكل م ؤ م ن ة وفوق ذ ك ل ر ب ن ا ي ا ل ذ ك ر ه في أ ع ظ م كتاب أ ل ا وهو القران الكريم قال جل وعلا ل ل س ا م أمه ثبته ولكن التبوت لقصر ل ج ب ان يكون هناك تاثير ع و ن فأول م ا شفته فرحت فيه جدا ا و ق ل ت كرة ع ي ن لي و ل ك لا ت ت و ه عسى أ ن ي ن ف ع ا ك ت خ ه و ل د ا وهم لا ي ش ع ر و ن ب ا ل ن ا ف ر ع ويكون هناك تاثير من الناس الله, فهداها الله عز وجل بحبها م عليه السلام فأسلمت امرات فرعون واصبحت م ؤ م ن ة ولا يدري فرعون فلما اخبر فرعون وعرف ا ن ه ي اسلمت لله سبحانه وتعالى ظل يعذبها عذاب شديد جدا ز و ج ة فرعون اللغه كان يعتبر اكبر ملوك الارض في هذا الوقت اسلامت يا خبار لانه كان نفسه اله من الله سبحانه وتعالى وكان يعني ما علمت لكم من اله、غيره. فاستخفق قومه انهم كانوا مفاسقين ربنا سبحانه نفسه لهم علمت لكم وتعالى من من قومه بيعتبر ربي وصيبة كبيرة يعني غير يقدر دون فقطعوه قوم إ ن ه ا تعذب في الشمس ف إ ذ ا عذبت جاءت ا ل م ل ا ئ ك ة وظللتها ب أ ج ن ح ت ه ا الله أ ك ب ر على الكرامه ق ر ا العظيمة وسبحان الله م وتعالى ويقدر ربنا سبحانه تعالى أن الدعاء الجميل قالت رب ابن لي عندك بيتا في ت الجنة ا و خ ت ل ل قبل الدار قالت ابن لي عندك أنت يا رب. ولذلك دلنا ج ا ابن يا الحبيب ر رب عندك أنت ح م د صلى ل ل ا عليه وسلم إن احنا لما نسأل الجنة نختار برضو الجار قبل الدار قال فإذا سألتم الله الجنة برضو إن فإذا احنا نختار ف ا س أ ل و ه الفردوس الاعلى ليه يا رسول الله قال في أ ر ب ع حاجات أ و ل ثلاثه ة م ن منهم ا ا ش ر ة ل ه فإنه أعلى الجنة الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وثقفه م ة الجنة الجنة الجنة قال والحق الرحمن جارك والحق جل وعلا سبحانه وتعالى تكون جارا أعلى جل لربك جل وعلا تفجر تكون وأوسط عرش تكون في جوار ربك نعمه ع ظ ي م ة ما بعدها نعمه بفضل الله سبحانه وتعالى فهي قالت رب ابن لي عندك بيتا في ا ل ج ن ة فاختارت الجار قبل الدار سبحانه وتعالى يعني لما يكرم عبد من عباده ربنا بيلهمه بالخير حتى الذي يدعو به بفضل الله سبحانه وتعالى فلما دعت المولى عز وجل اظهر لها قصرها في الجنه فظن الناس أ ن ه ا قد جنت وقبل أ ن يصل ي إليه اليها الحجر فاضت روحها إ ل ى بريها جل وعلا وماتت ا م ر أ ة فرعون ش ه ي د ة بفضل الله سبحانه وتعالى وكان لها هذا القصر في الجنه ة مؤمنة وكانت و لكل ك مثلا ي ي ف ا سناء النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين قال كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريب بنت عمران عائشة سائر النساء وسلم من من فرعون بنت وإن صلى عليه ولم يكمل فضل على ومريب في كثير كفضل السرير على سائر الطعام وقال صلى الله عليه وسلم يعني هذا ا ل كوكب ا ل ع ظ ي م كوكب ا ل س ب ا ث تعالوا نشوف القصر الثاني اللي بعدها على طول والقصر الثاني كان جنبه ب ا ل ض ب ط لانهم كانوا قريبين جدا من بعض كان قصر م ا ش ط ة ا ب ن ة فرعون سبحان الله ابنه ة آسية فرعون فرعون فرعون طبعا يعني لم تنجب لكن فرعون أكيد كان اكيد ي لم ل تانية عشان منها بنته كده سبحان الله بنت فرعون كان ليها ماشطة هي اللي لها شعرها داي بيسموها الارض هي المربية بتبشط بيتسرح ل ه ا ش ع ر ه ا و ت ب ط ه ابنه وتزينها و ت ل س ه ا و ت د م ا وكذا ابن يعني مرشطة فرعون لما اسلمت, فرعون أسلمت معها ماشطه ة كان ن ع د ابنه ر ع او اولاد اولاد خمس خمس ك و ا مطلبين م ع ا فرعون ي ا ل كان مكان لها ط ب ا ل ح د ا الاصر في و ك ت بتتابع وتهتم مراته بتسرحها هي بيها هي ابن فرعون وتهتم بيها. فمرة من خب ذلك وطبعا كان سبب ا ل ق ص ة ك ان سبب النبي ق ص ة للاخروا ا ل ن في ر ح ل ة الاسراء والمعراج شم ر ا ئ ح ة اجمل من اجمل, أجمل ر ا ئ ح ة شمها النبي في الدنيا صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام ما هذه ر ا ئ ح ة ط ي ب ة قال هذه ر ا ئ ح ة م ا ش ط ة ا ب ن ة فرعون و أ و ل ا د ه ا قال وما ش أ ن ه ا يا جبريل فقص عليه جبريل عليه السلام حكايه م ا ش ط ة ا ب ن ة فرعون قال له هي فقالت ي يوم الايام وهي ويعملها شعر شعر فرعون فنزلت عن وبتاخد و بتمشط المشط المشط ابنة الارض فنزلت شعر عن باسم لا ل ه ف ق ل ت ا بل ن فرعون أبي يعني بسم الله ابي باسم ل اللي فقالت لها بل ه هو ابي ربي وربك ورب ابيك الله جل وعلا فالبنت قالت لها ا ذ ا اخبروا ابي ساقول ح ا لبابا ان انت تعبدي و اله من غير ابوي فقالت لا ا خ ب ر ي فرحت قالت ل ف ر ع و ن قالت له يا بابا ولا يا دادي ده المشطه بتاعتي بتعبد اله من غيرك يعني انت اله تاواني ما فالمم كده تبقى شاب في في بتاعي القصر يلي لهم الكلام ينفعش مشيطة طب طب مش إيه هي أثرت على طبعا مش وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة اذا كان ا ل ا م ا ن يوصل للشغال في القلب انه هو يتخلى عن ق ض ي ة ا ل ع ق ي د ة والايمان بالله وتوحيد الخلق ا سبحانه وتعالى لفرعون قال له خلاص اقتلك أنت واولادك طيب ليه طلب بما لي عليك من حق أنا بنتك من ليه عليك عمالة طفلة ليه عليك اللي عليك عليها بربت صغيرة كبرت تعروس ايسو ويه انت من انا بنتك من حق ويبقى اذا بما حدا طيب ما حق حق قالت له طلب واحد ان انت بعد ما تموتني انا واولادي تجمع العظم بتاعي انا واولادي و ت د ف ر ن ا في قبر واحد قالها هذا لك بما لك علينا من حق ويقدر وتعالى يجعل لها مكان زي التنور او الفرن او المهم مكانها ينزلوا يتحرقوا واخد ابنها وقدموا يجعل زي ايه فينه الكبير كده ربنا الفرن سبحانه ابنها انه مكان مكانها لها المم ويتحرق قدامها والولد نزل وشياط ب ل حتى الزيت يقال ل ن ده رائحه جلد او لحم الولد هي شماها و ا ل م ر أ ة تكاد ان تتفطر تكاد ان تموت ابنها ض ن ا ه ا حبيبها وهو قدام عنها وهي ت خ ف قدام عماله ع ش ا ي ف ابنها وهي و ب ت ح ر ق و ه و ب ي م و ت ف ه ابنها وهي تقدر ت ن ك ذ ه بانها تقول ك ل م ة الكفر ولو من ورا قلبها و م ع ه ا ر خ ص ة إ ل ا من أ خ ر ه ا وقلبهم و مطمئنه بالمال لكن أ ب د ا خدت ب ا ل ع ظ ي م ة وفضلت إ ن ه ي وولادها يموتوا في س ب ي ل نقع لا ن ه تنطق ك ل م ة انها ل ك ف ر ا ب م ا ت قدامها و ك أ ن بيها وهي بتتذكر وهي ا بقى ل ط ف ل ولسه مولود وهي بترضع وهي عليه ده هو وهي بترضعه وهي بتأكله وهي صغير بتنيمه وهي بتططب ت أ كلمه ه وهي بتدفيه وهي وهي وهي وهي د ا ل ه على خدها و ف ج جي أ أ ة ل م ر الثاني من فرعون بكل جبروت الولد التاني يترمي في ا ل زيت المغرب خدوا الولد التاني اللي هو أ ص غ ر منه ورموه قدامها والولد ب ي ص ر ق يا أ م ي ا ل ح ق ي م ي يا أ م ي انقذيني يا أ م ي و ا ل أ م بتتفطر هتموت لك أ ن تتخيل ام مش ابنها بيتحرق أ و بيموت بعيد عنها لا بيموت قدامها وبسببها ب يعني هي بتعتبي نفسها سبب فعشان كده قلبها بيتقطع سبحان الله وياتي م الولد ا ا ل ث ن د م يعنيها وهي تنطق أشهد لا ن أن أشهد أشهد إله إلا الله إله الله لا إلا لا إلا وعملا كلمة ل و تنطق ت ح د و الامر ب ربنا أن ربنا يثبت ت د ع أن ب د ا الموقف العصيب ا ل م ويجي ده أ الثالث من فرعون ويأخذ الولد ويشد في لبس امه ويقول لها يا أ م ي ارحميني يا أ م ي انقذيني يا أ م ي متسبنيش ا أموت و ا ل أ م قلبها بيتفتر هي قضية و ح ي يا د ابني قضية ترخيط وياتي إ م الامر ن إما ا ن ي ا ا ل الرابع أهول ا الثالث قدام ل ل يقتل و د ي ويجي ن ه ا الأمر ا ل ر بالولد ع ب الرابع وياخذه قدام عينيه وهو ب يصرخ ويبكي ب يا أ م ح ر م عليكي ن ت عايزني اموت زي اخواتي ما بيموتوا ويخطي الولد وينموه قدامها لحد ما ت كانت ولد كان هي دي التجربة هي مات امرأت سرعون سرعون ابن فرعون انها تنزل بقى وتتنازل تماما بعد ما فقدت ا ر ب ع ة من اولادها كادت ا ن ه يعني تهدم كل اللي عملته وتكفر بالله عز وجل ايه اللي حصل ط ف ل الخامس كان بيرضع من س د ي ه ا فجم يخطفون فمقدرتش فراحت ش د ا وبعدين جم يشدون م ر ة ت ا ن ي ة فراحت ش د ا م ر ة ت ا ن ي ة مش قادرت يعني طب طب انتم موتت ا ل ا ر ب ع ة طب سيبوا اللي بيرضع د ا يعني انا مش قادره ت خ ل ى عنه وانتم عارفين الطفل الوليد بيبقى يعني له مكانه في القلب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يقرا ر ن ا ا ل ص و ر ة ويقولنا ل م ا ذ ا ساعه ر ح م ة الله فقال ل ل ه ارحم بكم من ر ح م ة الام بطفلها الرضيع الرضيع بالذات ما كان الام لا تكات ابدا لي قلب قلبها كأنك بتقطع قلبها كله فلما بتقطع بتقطع تقعست تنسى حتة من الام كأنك كأنك في وكادت أ ن تنطق ك ل م ة الكفر وإذا بالحق, جل وعلا شوف رحمة ربنا واذا بالحق جل وعلا ينطق هذا الطفل الرضيع ويقول يا أ م ة اثبتي وفي ا ل و ا ي ة يا أ م ة اصبري وفي رواية ا أم ق ت حضنها م اقتحمي, اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب فقامت الأم ي الدنيا وفي عذاب عذاب الآخرة ح فإن أهون هذا الطفل الرضيع و أ ل ق ت بنفسها ط ف ل ه ا و ب في الزيت المغلي فماتوا جميعا و أ م ر فرعون بجمع عظام هؤلاء جميعا ودفنهم سويا فلما فاحت رائحة شواء لحوم فلما فاحت فيه النبي هؤلاء عطرها شم رائحة رائحة ا ل س ما و ت السبع هذه الرائحه ة ط ي ب ما جبريل هذه ا ل ر ا ئ ح ة م ا ش ط ة ا ب ن ة فرعون ا خ ت ا ل ف ا ض ل ة شفت م ا ش ط ة ا ب ن ة فرعون ب ح ت بيه بولادها ا ل خ م س ة وبنفسها عشان تعملي مش لا اله الا الله واحنا النهاردة طالبين منك تعمل كده. بنقولك كلمة كده البسح بس البس جاب بنقول بر وابوكي بنقول بنقول ن رخيقة زوجك لك لك لك امك خليك خليك اطيع سبحان ا ا دينا اذكر ن خليك ر ن قرآن ربنا عندك بنطلقش ا اقرق اعبود اخلاك ما ا صومي صلي منك م خلي ل س ت ي ل س ب ح الله د ه ك ا ن القصر الثاني قصر م ا فرعون ش ي ه ابنه القصر ع و فرعون ن ان ينصر من لما السحرة جمع م اراد ا هو كل ك وكان ا انهم يجتمعوا م م م ر ه في مكان عام وخلاص ينزل سحر ي د ا القوا موسى وهم بقى ب فحبال انقلبت سعابين ا الى وطبعا كان ل تخيل ويعني صحروا واسترهبوهم وجاءوا يوم اعينهم عظيم يعني حيية سحر سحري للاعين هي ما هي فينها تعبين فعلا عليه العصر بتاعته مكانش لكنه كان انهم الناس انقلبت بسحر الحبال حبال حية الحقيقية الحيات ازا ما شاهد السلام لما القى العصر بتاعته انقلبت الى حية الحقيقية والتقمت هم فموسى بس كذلك كل في ا ل ل ح ظ ة دي ا ل ص ح ر ا ء هما ل ل ي عارفين بقى السر في الموضوع دا فانقلبوا جميعا إلى إيه إلى يعني من, من ناس كفار و ص ح ر ه عياذا ب ل ا إ ل ى شهداء أ ب ر ا ر إ ل ى ناس ساجدين لله سبحانه وتعالى وخروا ت ع ا ل ى و لله سجدا بفضل الله سبحانه وتعالى قبل أ ن آ ذ ن ا ك م إ ن ه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن أ ي د ي ك م اسمع الكلام العجيب فلأ قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في فيه في فرعون وأرجلكم ولأصلبنكم النخل ولا تعلمن أينا عذابا وأبقى كان الرد الحاسم الجازم اللي ليس فيه أي هوادة ولا أي رجوع ولا أي انتكاس ولا لحظة انقلبوا إلى وقالوا لن على أيديكم أينا أشد وأبقى أي أي أي أي تأخر أبدا في لحظة لحظة في العون إلى أناس قطعن جزوع عذابا رجوع من كان انتكاس مؤمنين نؤثرك جاءنا هوادة ما من رحظة سحرة البينات والذي ف ط ر ن ا ف ق د ما أ ن ت قادر إ ن م ا تقضي هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن ا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أ ك ر ه ت ن ا عليه من السحر والله خير و أ ا ل ل لو تعرضت لأي فتنة وأراد منك أن تتنازل ه وأراد أمور تعرضت فتنة عن أمر أن من دينك منك من ق و ل فاقد فاقد ما ق د أنتم أو فقد ما أو أنت ى إ ن م ا تقضي هذه الحياه الدنيا انت ح ك م في أ م و ر الدنيا اعمل اللي أ ن ت عايزه ق ت بالك إ ن امنا بربنا ليغفر لنا خطايا ن ا وما أ ك ر ه ت ن ا عليه من السحر شوف ا ل ا ي ة م خ ت و م ة به إ ي والله خير و أ ب ق ى الله أ ك ب ر والله خير و أ ب ق ى ت ع ا ل نشوف ا ل ا ص ر اللي بعد كده ل أ ن أ ك ي د حضراتكم عايزين تعرفوا كم ا ص ر موديع ج و الكوكب ده ك ص و ر ج م ي ل ة جدا و ك ث ي ر ة جدا بفضل الله في هذا الكوكب العظيم قصر أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د وطبعا حضرتك عارف قصه اصحاب الهدوء مش احكيها كامله لكن ممكن ه اولها ا ل السحر كبر في عباده ا ربنا سريعه ح طلب من الملك السحر عشان ده جاب الراهب فتح البيئه الصومعه بتاعته وقاعد ت ك ن لكن كان سبحانه و موحدا ا هذا الراهب الله مثلثة بفضل ت ا ل ى خ ل كلمات ل سمع منه ا ت و ح يعبد د بفضل الله سبحانه ت ا قلاص اسلم ل لله جل وعلا ى و أ ي ن ش ربنا هذه الدعوة ا ل م ل هم اللي ل ع ط ويقضى ن وكلم يروح لأهل ا ل ل ربنا سبحانه وتعالى يمر ت الايام أ ي م و ن ك ش ف أمر ه ذ ا ا ل ل غ ومع إ ن الراهب قال له لو ه ل انكشفت اوعى تخبر الناس عني لكن غلط عنه عند المحن تنفسخ العزائم مقدرش يستحمل ورح دللهم على, على الراهب فلما جيء بالراهب قيل له ارجع عن دينك فابى فشق الى نصفين ومات وجيء بجريس الملك جريس الملك راح للغلام و قال له من الذي على رد عليك بصرك قال, قال ولك اله غيري وراح اخنه فضل من فضل الغلام شوف ا ل ث ق ة واليقين والثبات غلام صغير يعني سنه ما يعديش ت س ت ع سنين عشر سنين يزيد سبحان الله يقدر ر ب ن ان س ب ح ا ه ت ع الملك ى ان ل راح امرهم طبعا هو حاول بقى يعني يخلي الغلام بقى برضو يبقى ابا يعني معاه لكن الغلام رفض تماما. فقال لهم طيب فوق الجبل وعرضوا عليه أن يرجع عنديني رجع نعمة عين وإن لم يرجع حاول الغلام ساحر الغلام هو لهم خدوه فوق هو يخلي لكن فقال الجبل طيب ان فإن وإن من تماما رفض فديه الجبل فاللهم ل س ه ي م ادفنيهم بما شئت دعاء دعاء ويقين في الله سبحانه وتعالى فاهتز ه ت ز ل ل ج ب ا ي الواقع اللي ممكن ده جماعة جبل ب ه طفل موجود عليه موجود ومعه مجموعة ج ر الجبل مين اللي يقع الطفل لكن الطفل لا يقع؟ ر غ ل ل الى الملكة ا فعاد طب الغلام ا ل خلا للملك إن الملك عايز يقتله على الدين هو عايز يضحب نفسه في سبيل إن الامة كلها على التوحيد اللي حصل بالفعل بالذكاء ي عايز عايز يضحب وحياته في تحية شديد جداً ويقين وثبات على هذا الدين انه عارف ان ثبات ان رجع مع نفسه هو وده هذا وثبات تعالى بفضل الله سبحانه على جدا رجع للملك قال له ايه ده ما فعل اصحابك فين الشرطه ة اللي انا خ ت ب م معك كفانيهم لهم مركب يعني باكده قال وقال قرقور قرقور الله فارح تانين فيه صغير خضوه شرطة وقالوا ط ل ب أبى و ا منه أن عمديني فإن يرجع ر ف و ن ر خ لا ن ه ر كده ل و ا ل ه ها ترجع ع د يلموا في النهر فقال اللهم اكفريهم بما شئت فارتجفت المركب وجاءت أ م و ا ج عاتيه ة الموية خباله بقي بهذا به ب وعوا إلا سليما وعاد إلى الملك سالس وإذا الغلام أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به فقال أفعل ما كلهم إلى يقول للملك لن قتلي هو إنك أمرك مرة تأمرني تستطيع تفعل أفعل في حتى معقولة ل حتد غ الملك داني قال له والله له لان ت ت س ط يقس ع ت حتى تفعل ل ل ل ي كذي ماء اموره م ا ك خلاص الغلام اللي عايز يشتغل معاي ا ولا في نفس الوقت عايز ايه عايز يعني ان هو يعني مش عارفين يقتله حتى يعني لا هيبقى معاي ا ساحر ولا ع ا ر ف ي ن يقتله قال خلاص م د ا م هو هيدرين ازاي قتله ونقتله بقى ونخلص نفسنا فقال اجمع الناس في صعيد الواحد اجمع الشعب كله واحد. ثم خذ سهما من كنانتي وضع ص ل ب بتاعتي ن من كنانتي من كنانة أنا مش من عندك أنت عشان أنها من عندي أنا ي وخذ و سهما أستعرف مش السهم في كبد القوس وقل أ م ا م الناس جميعا بسم الله رب الغلام ف إ ن فعلت ذلك ف إ ن ك ستقتلني لا محاله ل الملك ا في قمة الغباء لأن هو لو يدعو وقليل من عباده الشكور ك انما قليل الله ل ي جدا س ه ه مع ذ الغلام وخبالك إنما هو أ ص ر على قتله فكان بقتل الغلام سبب في إ س ل اسلام م الأمة كلها فضل الله. أخذ الغلام وجمع كلها الله فضل أخذ ف ن ه ه صعيد الواحد ل ك و الامه ق ف و و ح ي ن ل والحاشية و وال... وخبالك و ز ر ا ء أ واخذ م من كلها ن ن ا ا غ ل الشعب ل ا قدام م ك و ل كله, والشعب كله عارف إن الملك حاول حاول الأخذ الغلام ش قدرش ع عارف ب أكتر مما إن وما ف أ خ ذ السهم من ك ن ا ن ة الغلام وقال ب س م ا ل ل ه د م الناس كلهم بسم الله رب الغلام فضرب السهم فوقع في صدغ الغلام فقتل الغلام فالناس ألوا الله يعني الملك بتاعنا اللي احنا بنعبده ماقدرش يقتل الغلام ولما قال بسم الله رب الغلام اكل الغلام يبقى اكيد هو ده الرب الذي يستحق ان يعبد قالوا جميعا على قلب رجل واحد امنا بالله رب الغلام امنا بالله رب الغلام واذا بالملك يفزع, يفزع ازاي كل دول يؤمنوا ده انا كنت خ فما ان خ س ستة ة و ل الغلام ع مع الشعب ش ر يؤمنوا كان ل ه ل بالوظلاء م واذا قالوا قد وقع ك ت تحذر اللي انت كنت اللي خايف منه, أهو كلهم أسلموا فما كان منه الا ه اعوذ ك البطش والتعذيب خد الاخديد السخة خلاش يخرج المدينة والجنود يريد البلد الحفر افواه كلها ما خلاش ولا طريق يخرج من المدينة الا وقفينوا النار كل من يريد ان على مولعين كل والقوه آه تسلم ولا تكفر ولا المكفرش طريق وفي في يهرب حفر تكفر اخدوه من من من وكلهم ثبتوا ولا واحد في هذه البلد كفر بالله أ ب د ا الكل أ س ل م والكل مات على الاسلام إ س ل م فبقى ي أ و يقولون تكفر مش أكفر. رميع على في النار, النار ا قال ابن عباس كانت كالنار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام كانت عليهم بردا وسلاما بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن جاء الغلام جاء واحد ألقي عليه عليهم بفضل إلى إلى أن أن آخر واحد أو آخر أو وحدة كانت ا م ر أ ة برضو كان معها طفل صغير و ت ق ع س ت وكادت أ ن تكفر وان ترجع و إ ذ ا بالحق جل وعلا ي ن ت ك هذا الطفل ويقول يا أ م ة اصبري ف إ ن ك على الحق ف أ ل ق د بنفسها في النار بفضل الله سبحانه كانت شهيدة بفضل الله سبحانه تعالوا نشوف موقف السبات أيضا. موقف سيدنا أبو بكر الصديق عند النبي نشوف موقف المواقف موقف وفاة أيضا الله وتعالى الله وتعالى تعالوا الصديق صلى الله كانت سيدنا شهيدة عليه عند وسلم حياته م و ق ف صعب جدا وموقف عصيب جدا وموقف الواحد ل م ا يقعد ي ت خ ا ر ق معه ب يقول سبحان الله إ ي ه الموقف ده و إ ايه سيدنا د أبو بكر بالذات الثبات و وسلم ق إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يتحمل إن يثبت عند ب عند د ا جداً, جدا لا ي م كله ن أن يغفر ع ى قلب بشر ورغم ذلك بشر يثبت أبو بكر ورغم ي وكان متعود النبي صلى الله عليه وسلم انه هو دائما كلما تجيله ف ا ط م ة يقوم ويقبلها في جبينها ويجلسها ب ج و ا ر ه ويبتسم لها صلى الله عليه وسلم عرفت هو خلاص بيموت لما دخلت عليه مقدرش فقال فبكت بيموت دخلت جالست كلمتين كلمتين انه خلاص لما لها ولا يقبلها بل ظل جالسا صلى الله عليه وسلم جالست جنب النبي أمينا النبي قالت لها النبي اين هو يقوم بل ظل صلى بعد عليه عائشة وسلم فسألتها ست لك فضحت قالت لها الأولية قالت د أ ت ي ج وقد عارضني الكرآن م ي فضحكت أراه إلا وقد و و ق ا بي ا ن فاطمة فعلا أول واحدة ماتت من أول خ ل بلده ي ت ا ن ب ب ي ع وفاة النبي ا صلى ل ل عليه واذا س ل م ق ل ت فضحكت خد وإذا بالحبيب المصطفى تفيض روحه إ ل ى بائها ر جل وعلا وهو على صدر أ م ن ا ع ا ئ ش ة حتى تدخل فاطمه رضي الله عنها وتقول ي ا أ ب ت ا ه أ ج ا ب ربا دعاه ي ا أ ب ت ا ه إ ل ى جبريل ننعاه ياابتاه يا من ج ن ة الفردوس ماواه أ و ه ب ع د ي ن ق ل لأنس ديمالك تلقوا التراب على رسول ل ل ت أطابت أنس أن نفوسكم يا ا قال قال والله ما طابت ولن تطيب قال بلسان الحال والله ما طابت ولن تطيب ولكنه امتثال لأمر الحبيب صلى الله ولن ولن ولكنه لأمر صلى عليه وسلم تطيب تطيب حتى ق ا ل أ ن ا اسمه الله لقد ر أ ي ت ا ل ن ب ي ليلة أ ن د خ لدينا ا ل م ة و ل ل لقد ه أ ض ا ء م ن ه ا كل ش ي ء ورأيته ث ا ن أن ي يوم ة م ا ت ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل عليه ه و س ل م و ا ل ل لقد أظلم ه منها ك ل ش ي ء و ا ما ل ل ه ن لدينا من ط ر ا ب ا ل ن ب ي ح ت ى أنكرنا ق للاسف و ب لم ل م يستعب ا وقف ض و و ع و أ خ ذ ا ل سيفه وقال رسول الله ما مات و إ ن م ا ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران فوالله ليرجعن ا وليقطعن ا ايدي و أ ر ج ل أ ن ا س زعموا أنه م انه ت وإذا ا ب ع ث م بن عفان يقعد ا رضي ل ل عنه ببعض ع ن ورضاه وإذا ويفقد يقرس الصحابة م ة ا ل ن ط ق و إ ذ ا بكثير من ا ل ص ح ا ب ة يغشى عليه و إ ذ ا ب أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه وربى ثاني اثنين يدخل على غ ر ف ة النبي صلى الله عليه وسلم على غ ر ف ة عائشه ة ببردة البردة من على وجه النبي ويقبله ويلقي على جبينه بسمة قبلة عجيبة فيجد فينزع النبي عليه النبي ويقبله ويلقي جبينه ويقول بأبي أنت وأمي مسجن وجه الله الأنور يا ا صلى وسلم على على رسول ل ل من أنت ما أ ط ي ب ك حيا وما أ ط ي ب ك ميتا أ م ا ا ل م ي ت ة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها والله لا ي ز ي ق ك الله عز و جل موتتين أ ب د ا ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اجلس يا عمر فلم يجلس فاجتمع الناس حول أ ب ي بكر وقال أ ب و بكر كلمته الشهيره ة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن كان يعبد يعبد قد ل ل فإن أفإن فلن إلا من انقلبتم ومن الله لا وما الرسل مات أعقابكم الله شيئا وساجز الله الشاكرين حياة رسول خلت قبله قتل على ينقلب على عقبه حي محمد وحبيبي يموت يضر أخوي أو قد كلامنا عن توكب ل عن سبحانك ا ما انتهاش ان شاء الله في الزيارة ت كتير هنكمله الكلام لان لكن اللي في جاية اخوة و ب ب ي ي قدي م و ق ف السبات ب عظيمة ر ا ا يثبتني و على الإيمان سبحانك اللهم ا ا سبحانك ي م ن ل وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يعني بحبكم في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته